تسمعوا غنيتي الجديدة حصرياً على أنغامي ماريتة حلانية مفي كمّل من دونك يا حبيبي بترجاك ليلي بسهر لعيونك أنا قلبي بدوياك مفي كمّل من دونك يا حبيبي بترجاك ان غامي ماريت حلاني ماريتا حلاني مبدتي أعشق من بعدك أنت كل الأحلام اللي رسمت ببالي بقعدك مش عم بقدر